وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله فانه يضله ويهديه الى عذاب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 ونقر فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى 124. لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا 125. وترى الأرض هامدة 126. فإذا أنزلنا عليها الماء 127. تزت وربت وأنبتت, وأنبتت من كل زوج بهيج 124. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 125. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور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 126. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد 127. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة 122. ذلك هو الخسران المبين 123. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 124. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيُنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ 119. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى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 124. ومن يهن الله فما له من مكرم 125. إن الله يفعل ما يشاء 126. هذان خصمان اختصموا في ربهم 127. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 128. من فوق رؤوسهم الحميم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 119. وهدوا إلى مِنَ من القول وهدوا إلى صراط الحميد 110. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العالمين يكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب اليم واذ وئنا لاذراهم ما كان البيت الا تشرك بشيئا وطهر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 وَجنتَنِبُّجسَ مِنَ الأأَوْثانِ وَجْتَنِبُ قَول الزُور حُونَفَ أَلِ اللَّهِ غَيرَ مُشْكينَ بِه وَمَيْ يُشْرِك بالِاللهِ فَكَأَ مَا خَرظى مِنَ السَّماء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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ 111. ليذكروا اسم الله مَا ما رزقهم من بهيمة الأنعام 112. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 113. الذين إذا ذكر الله وجلت وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا, ومما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَإِلَّا يَفْتِنُونَهُنَّ بِأَكْلِهِنَّ أَوِ اشْتِمَائِهِنَّ وَمَن يَظْلِمْ 111. فاذكروا اسم الله عليها صواف 112. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا كَذَلِكَ والمعتر 113. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 114. لن ينال الله لحومها ولا 124. ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 125. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وَذِنَ لَِّذينَ يُقاتَلون بِأََّهُم ظُلمُ وَإَِّ اللهَّه عَ نَصم لََديد الذيَّذينَ أُخِْجُ مِ دَارم بِغَرِ حَقٍّ إَِّا إِلَّاأَ يَقولُ رَبّونَ الله وَلَ لَا دَفْعُ اللهَّهَِّ سَبَعظَهُم بِبَعضِ لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الدِّمَة لَ الدِّمَت صَوامِوَابِيَع وَصَلَوَنتُ وَمَسَجدِد ُذكَر فِي هَسْ اللهَّهِ كَن فر وَل يَاصُرًا اللهَّهُ مَصُرُح إِ اللهَّهَ لَ الذين ايمكنوهم في الارض اقاموا الصلاه وانتهوا الزكاه اقاموا الصلاه وانتهوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور 111. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 112. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا 113. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان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 فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ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 129. ثم أخذتها وإلي المصير 120. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 121. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم.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 129. وَمَا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم 111. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الظَّالِمِينَ الظالمين لفي شقاق بعيد 112. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 112. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 113. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم 129. والذين فِي في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين 120. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. 121. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 122. ذلك بأن الله فِي الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاصِحُونَ فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ 111. إنك لعلى هدى مستقيم 112. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 113. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 114. تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 126. إن فِي في كتاب ذَلِكَ ذلك على الله يسير مِنْ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير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 وَإ يَسْلُوبَهُ مُذُّبَاب شَيْئ ال لَا يَسْتَ قِذُوه مِنْ ضَعوفَ الطَّالِبُ وَمَطُلوب مَا قَدَرُ اللهَّه حَّ قَدْرِهِ إِ اللهَّهَ لَقَو عَزيز.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 129. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم